عوذ الله من الشيطان الظليم بسم الله Zeytun bilna şartı في <تصفيق> بيوتٍ <تصفيق> <تصفيق> والذين كفروا أعمال ووجد الله Oh, yeah. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ a ويقول واغتموا <تصفيق> بي 7 U a وَلَا يُمْكِنُ أَن نَّلْغُ مُدِينَهُ مُرَّ ومن كفر بعد ذلك لا تكن الذين كفروا يزين في الارض وما هم Yeah فأضعوا نتيا God bless. FO dəqiq